قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما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 تحت تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لوم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسناهم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 لهم غرف من فوقها غرف مبئية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء مهاء فسلكاً فَسَلَكَهُ مِنْ نَابِيعَةِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زُرُعًا مُخْتَلِفًا أَنوَاعُهُ ثُمَّ يَهِيجُهُ فَجَرَاءً مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ قَثَّامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها متان يتقشى منه جلود الذين يخشون ربهم ثم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 العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتابهم العذاب من حيث لا يشعرون، فألا قوم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.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 ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبداه ويخوفونك بالذين من دونه ومن يطلن الله فما له من هاد مَن يَحِلُّ لِلَّهِ فَمَا لَهُم مِّن مَّظَلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشفات ضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوفَ تعلمونَ مَن يَأتي عذابٌ يُخزي وَيحلُّ عليه عذابٌ مقيمٌ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْنَاسِبِ الْحَقَّ فَمَنِ اهتَدَى لِنَفسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وماذا أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت في ملامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى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 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَثَلَ الْإِنْسَانِ ضَرَبٌ دَعَانَ ثُمَّ إِذَا خُوِّلْنَا نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنْ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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له من قد أين يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنصتوا. أزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبلي أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسني يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن التاخرين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ تَدَبُّوا عَلَى اللَّهِ وَذُهُوْهُمْ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ ذِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّلِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوَّبِ مَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم القاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبط عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعا قدبت يوم القيامة والارض جميعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يفركون ولفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله اُمَّن فُخِّفِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ حتى إذا جاؤها فُتِحَتْ أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ